م و س ل ك ه النابلسي للعلوم م الاسلاميه ي ي ن م ا س م ا ن الله الحسنى والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك و ب ا ل آ خ ر ه هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون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 ف أ خ ر ج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أ ن د ا د ا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره, فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم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 وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات, أن لهم جنات تجري من تحتها الانهار